فَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الله الذي أُنزِلَ إِلَى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُنزِلَ إِلَى النَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا نُفِيضُ <تصفيق> مِنْ رَبِّنَا مِنْ شَيْءٍ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا اما بعض الذين استقل حديث الله وقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا مكتباتها وكل وكل تدعي بدع وكل ظلها في الله قال ولقد الذين يؤمنون بالدال من قدوم الله قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يضربه نار خالده فيها وذلك عذاب مهين وقال اذ رب ومن نعم الله ورسوله فقد وجدوا بالعداه مهينا وقال ايضا ان تستفوا لكم عذابا قد inabereka sana siwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na usha nafsi yangu na usha na kuzewe siwe wa taala Allah tawala kwa Quran alisema wa wa وتعدى حدوده اذا تذلل اقوم متفكر مباطا في مصحفها سبحان وتعالى فتقال ما والله سبحانه وتعالى لك يدخل نار خالده فيها فبالتالي هذه يا موت جو لكن من to to كله كله لا تنير فتنور لي ولو حتى وصول الواحد للوعي لذلك اي بعض اللي فوق باشعوا تفاني لذلك سيقوا تكون ذا من ذا ما فوق كل اللي ذا بعديها حتى يضبطوا الميكروفون في شهروره الأ و شهروره قاعده تقول لي يا شنو؟ جوه سبحان الله تعالى كانسمع هذه القيله وهو بوح عذاب فكانت وتكون لا عذاب اللي فيني قومه قبل في هذا سبحان الله تعالى katika sura tudhhab akasema wa maniyaa fi dhaa wa rafuhum faqad dalla wa la tadina ata manu la baa tu'si allah subhanahu wa ta'ala nabda ila kam 'as tuhamu salataka faqad dalla ambao wa watu ndo hapo la maana wa al هو مثل المحذورات وترك المؤمورات فيه حكم ما حرمه الله على سماع هوا معاصي مناجي في ذكر من وترك كذلك نقول الله سبحانه وتعالى لما امبيه في الذنوب لما امبيه عفوا يغفر لنا كل ما فاتنا انا فاتنا هذا هي المره اللي تنفع بالذين تنفع الله سبحانه وتعالى في سوره النساء كما كما ان تبتوا الى الله توباه نصوحا kama nili mtajieka mbali sadia kufa tabari ma tunaa dira kubwa ambayo sisi tuna wakati zenu ni ni kama piramidi mbaya wasanyeni na mabizu na wao tulikuwa mudhara fani ngano munjiza katika zikiwa ambayo ni mazuri jua subhana taala bilihakasa mkonko ni kaira umma يا قوم اتقوا المعروض وتخفوا الله سبحانه طلبت فطور طريق هذا السنين مضبوط في خيره ومقوق ظما غنون وقررنا نموت له وقوف كذلك نبي تامرونا بالمعروف نعم رسانا منهم وتنهاونا عن المنكر اذن ربنا منا اتخذنا موقف وتثمنونا بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول عليه السلام والصلاه والسلام ما على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابه والتابعين وسلامات السلام يوم وسلام الجمعه والجمعه ورمضان ولا رمضان مقصرات ما بينهن اذا على خمس والجمعه الى الجمعه ورمضان ولا رمضان مقصرات ما بينهن اذا طلب بعض الصلاه هل اليوم صلاه المساء والسلام اسمع الصلاه على صلاه الصلاه وصلي والصبح الى الظهر لكن ليس الجماعه حتى الجمعه والقدس رمضان الى رمضان لكن ليس رمضان كم كان رمضان وخاتم النبي وكثرت في رمضان اليوم ورسمه و اوقاته هذه na bila bila kat ya Jumat hadith انهن اجتمعن على الرجل حتى يتبنى فمن ذا بلغ تسلم على سما ايجاب وامرط قول مالي نكطيع مدام او مدارع فانهن اسمعت في ماض الليل اجتمعن على الزل. Hata kama madambi hayo yanajikusanya kwa mtu hata yule kwanza bado anapende mpaka atakomwangaza moto. Maaliko nzuri tunawakumbuka moja na kisha tunatoa hukumu kwa sikio. Dini inaumalizia tu maana au na sababu ya jumaa. Ee. Wassalamu alaykum kwa watu wote. Wa mla يو تمام بس انتم زي ما بتقولوا حتى تمام طب نقوله نقوله ورجاء حتى السلام عليكم حتى تقول السلام ورحمه الله وبركاته وهو مشكور نعم لو كان حتى يستمعنا على رجل حتى لو بكده اذا ما يريد اني انا ما بدي اخذكم nakuta from house sana sana nakuta yeye hana mazuri basaba mwangatiza maafu he jo mtaka kusema hali ni mbuga safira au salama samwacha namana modomo modomo na kufanya subuhi sikuo dotofu nakuta mwanymadama ya hana mtu basaba modomo faende mkojo عبد بن عباس رضي الله عنه قال بالله والذي يجعل في حاجهك في بالي انا لا كبيره ما علم ولا صغيره ما علم لو هو هو لو نقول انك تكفاك كفاك توق سمى صافي اذا يريد انك اسمع ولا صغيره واحد ولا اقول انا kwa maana miza na na ndugu ana kubwa na bila hata na kusamara kubwa maafia yako hula za mdogo kubwa kuna wana mkubwa za mdogo sio hata ndugu na sababu ni ukofu kwa sababu ambazo zinasababisha mtu kuingia katika sababu kitu دونا بان بال production بتاع معاصم بنقول له يبقى اني توضيح ان هي تبعات مباشره اللي ما يعرفش يكونوا بعيد عن التبعات اللي هو هنا ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى انه ويا جل عاليه اياته زادتهم اضل بالبصر والسمع اعزائي المشاهدين اظن ما اني ما يكو نضيف الدكتور في الجناح الجو تتمه منقوم من الجراره من الجراره بيقول رمضان الدكتور معاذ رمضان ونقول في الجناح يند سباق سباق لكن حتى سباق الدكتور معاذ hizi za matokeno una nasilafu na kuna kitu fulani una kitunaipo bila kisa na ni sawa tu mko bana na sababu pelevo na mta lazima nasilafu yangu niweze kuwa lazima nayo يواصل الله ان تصرف العسر الى اليسر الذين هاجروا وعملوا الصالحات فافضل الايمان وصاحب الايمان مضبوط كنا ايمان في صا وعمل الصالحات واليامن شبه عليهم وكذا مما بما هو يكون بالي ومتدنيو نفسي اذا في ذمبه او شبهه subah ni hakuna hasa sura ya 22, watoto ambao na msikafu mtakuwa na wengine ambao na borona, kwa sababu Sababu sababu ni nini? انترنال دي في فصلا يعني في حرام نعم قرون ميره اطرغات وكل دراع في قداسه مقاميه مش نقول شيء طبعا يتنطق دي اما سبحانه وتعالى الييكه وكوني اما تتنطق بسكوتها طبعا لا كما نقول كنخممش kuna pokotozia meno bana meno na kwa meusi na samaa ka sababu kibongalande na kirevu kwa kutameno ya hadhi hii inasababisha mpaka mtu kula halal na shimbwa ya kama ajana kula chakula halal mtu ajana halal na shimbwa kula kwa mabango wa kamwira Allah hadi Allah waongoze na sisi. Neno zinaona baada na falili na pita tamu sana. الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً فَلَن يَخْلُقُوهَا وَلَا يَمْلِكُونَ عِندَهُ مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّمَا يَعْدِلُونَ بِالظُّلْمِ أَفَغَفَرَ لَكُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أَذَا عندي أنت كونني قيلت في ذلك أبو فلان ليغنون من أصحاب السعير وهو فواجا ketika إيوه يعني جعلت على في فانة في وقال له سليمان هيا ان تتوكل يا جون متى ما قال ان تتوكل قال الله تعالى في قوله ابراهيم فبانا ديونذا كما وقال سليمان لما قضى الامر ان الله وحده على الحق هو عذبه باخر وما كان عليكم من صوفان الا ادعوكم فقد جبل ولا تلوموني ولوموا انفسكم سنتولى نسف بعد ان قوه سبحانه وتعالى شاء فما شاء الله على السؤال ال 3 رقم عشان وعدكم وعد الحق هذا وين يجي يعذبني عفوا ووعدكم طالبتكم عفوا يعني انكم قابلت كمان اسمع وما كانني Asalamu ilikuwa sida nyingine si kwa ila amda'afu. Wakwani nikawala. Faddadtu lil wakaleni mukanifisilini baladarun ywaruhu au qusat. Misilomini na umu na saba. Na halukaya wala ilaji ila alma'a. Siba. kwa sababu Tiba Siba sa'afini ni لا قوه الا بالله ماعوذ بالله الله سبحانه وتعالى ومغضوب الله سبحانه وتعالى هو ان تجعل بيننا وبين الله لغو و جلياء كذا وكذا ان وتعالى خاليه في او املي من نانو الله سبحانه وتعالى يقويك wa binnaya ammu bi tadabudda kasaba ya ayyuhal ladina amanu uttaqullah Allah wa ya akasema katika tafwaakasema huwa nafsi ni kumuongoka ala sana wala amali ni tafsir inazokufanya kazi Qur'ani na katika siku na mchu amoni siku yao vile katika kwamba jambu difika na أكو ديغونال أداوة البرام كسالي وسلام دي ندي سؤال سؤال خامس ثم عاد المحشار والمتى انقضى موقفها دول معنا بانه انتدلذا مراضي والانثاب من التوابع نعم كوكترش مصري فضلنا صارت الفت الى رقمين تبغوان صلاه الظهر كانت عيني طوالي نباعده في طوالي لا حول ولا قوه الا بالله ترى من نواه والله غلطنا بظروف يو الله سبحانه وتعالى كذب الكذب وما تفرق لي عبد بشيء احط الينا نقطه عظم هذا مداري كذب الشمس جاء وقمر وجانب عباره من ال سيدنا عباره من الفلكه عبور لي الصباح لكن دينا مع عاصم الامر يتعوض واحنا نلتزم بموضوع نكون نظام تمام حاضر بقى هذا الموضوع وكما عليه الصلاه والسلام على سيدنا الرابعه بينكم مكرم كل غريب فاللي نستطيع اميزانه فاللي نستطيع هذا بالعدل وذلك حقا sala masa bara aminku munkara yau tamba ataona munkar same yote pani. Pani weza, Wadayin, kuswia, Kwa yuhajibu kujiya aisriya ko korawat kwali lam yastat kamato kama mabta sabilitati ko jidat kwali lam yastat kamato yaza ban qalb ko korawat wadana taqab bana ana gole kuzuila ko ni duniyi yau kwa kai بل بقى فضلنا بنرحب بالجمهور <تصفيق> الكريم <تصفيق> و كل الطلبه الحمد لله احسن و كل عام انتم بخير و على آل بي وأصحاب الدعاء <سؤال> وبعد ولذلك ketika kujingga na mahafiz اتجاه الكبرصاي kuwa rafiki mzuri huwa rafiki rafiki saleh mwema ambaye hana katika اعلموا المرض على في قلبي فيرضى احد فيخالف وصرف عن ذره حديث البخري على ذي الفاني ذكر كثيرا رمضان ابو فيمان ان غاليه متابع للفي على التبيان انا اشن نار لازم هو كالمسلم قدومه وان غاليه عفوا ولا ذو مثيل kwanza akasema kwamba jaribu mtungunuzi mtumaini a. na aliyetabia baada baada ya kutupia simu sawa. wewe na ule ambao unaungua naye uko sawa. sawa. na ولذلك سببا لتجيبنا الاذان ادعوكم في الظروف والاحشاء كتبيا كتبا مناذ المعاصي ربنا نوب التوالي هذا لو سمح الله تعالى لذكر التصور في التحديد وقال كما يا ايها الذين امنوا اتقوا بالله توبه عسى ربكم ان يغفر عما سَمَاعَ الَّذِي نَعُوذُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالظَّلَمَةِ وَجِلْتُوبَ وَأَضْلاَ تَوبَةً نَصُوحًا تَوبَةَ عَبْدٍ وَهُوَ هَوْضُ سِنِذَمَ عَذَرَهُ مَنْ يُفَكِّرُ عَنْهُ إِنَّ الذَّمَّ وَلَا كَمَا نِيَ أَنْ وَسَيْرَ لَهُ وَلَا إِنَّ الَّذِي عَلَى تعالى إنما اللَّهِ تَعَالَى كَثِيرُ الْعِصَاهِ كَيَذْكُرُونَ وَقَدْ قَسَمَ إِنَّ مَتُوبَةَ تَعَالَى الذين يعملون السوء بجهاله ثم يقولون الطريق واولئك تابوا الله عليهم وقال الله عليما حكيما الله لا تظلمن مظلوما على الله واصطح على الذين يعملون السوء بجهاله وقالوا وانا اوفع ما دعى ووقفا ثم يقولون الطريق ليس قال والله سبحانه وتعالى قال بالقول قال الله عليم حكيم ان لله سبحانه وتعالى في كتابه سيده اليوم وربنا كان يسمع وانا كنت طوبه الذين ولا في طوبه ولا وانا وانا حتى اذا حضر هذا القوم في نبوت لما نسكيه مياه و قال اسمعني ما فيش حاجه و عملت Allah subhanahu wa ta'ala hatahi toba wa kathru al-khufu. wa kana maalim wakatu huku anakuja kukushika wa wa wa wa wa qul inna ma'a rabbika la-qawmatin sanaa Allahu ta'ala laha fadhla wa laa amala illa wa laa wa wa laqayna wa da'a al-waqna minna wa da'a ranna ala wa sunna al-hajar wala ta'duna ya marhamina wa la naqira wa